شريفا وهي تخو تكاد تميز من الغيظ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 سُحْ قُل لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ بِهِ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 إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بلجوا بل في عدوو ونخو أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون منه في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما